الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كل مؤلف فقه الله ولا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المحفوظ عند من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، فسأكي لزيها آثار متابعة ذا بوقوما عم يقتدى صلاة أو صالي السماء ولا يختلف المسلمون ولا يختلف يعني علماء ولا يختلف يعني علماء أن ترك الصلاة المفروضة عندنا قوما من يقاطع صلاة فرادى كسودي من أعظم الدنوب أكبر الدنوب ونبهي له أن يكترك مذانب مكبوة من كبيرة من كبائر الدنوب خلاف بين علماء وأن واتصال من كبائر الدنوب يكترك مذانب مكبوة وإن إسم تاريكها عند الله وإن وإن علماء. يعني أتمنى في قيامك ونبا مذنب يمونك وتصالح الله اعظم لما كبوه من اسم قتل النفس كلكم مذنب يموتوا اللي هو نفس يعني يقوله اللوات الله اللوات صالح بلى الله سبحانه وتعالى مع سياكي إن مذنب ياكي لما كبوه كملكو يموتوا اللي هو نفس وأخذ الأموال ناك تقوى مالي يروش يعني ك كوبامينه واعظم نبي لبيلك واتصالني مذنب ياكني ما كوبوا من اسم الزنا كليكم مذنب يا زنا <تصفيق> يعني مذنب كوبس أنا يكير بكر مذنب ياكني ما كوبوا كليكم مذنب يا زنا والسرقة نوزي وشرب الخمر نكون خمر أن ذات هذه عبائم بل وتصالح ذن النوب يمهلهم كبوزي وأنه نبيا بالعلماء مختلفين كوما متعرض لعقوبة الله أميريزية كني ما يا الله يعني الله سبحانه وتعالى ما يكون معذب الواتا salah so, la shakka Allah subhanahu wa ta'ala ni munyaku mu'adhib wa muntas. Wa sakhatihi ilawile atatata sakhatu za Allah wa babu au hasira. Wa khizihi fi dunya wal akhirah ani munyaku patat khizaya dunyani na akhirah. Ni kuambulia patu. Wa khizi yani hana joto duniani هذا يجب أن يكون هناك أفضل وأن يكون هناك أفضل وأن يكون هناك أفضل كما ترك الصلاة لكن هذا يجب أن يكون هناك محل اتفاع علماء من الفقيان خلافه يجيهاك ثم إن العلماء اختلفوا بعد أن تكون هذه الأفضل لماذا علماء في قتله khusus kumua dari kusara. Mukhtalifiana khusus kuwahe bwana au kutuwa. Wakifiyati katile. Biladhi la khtalifiana khusus namna yakuwa ikiwa uwa au tawawa dhiti. Wa fi kufri na kwamba ni kafiri au si kafiri. Hizo vitu vitatu ndio kuna khilaf. إذن تفتاتون لكنا خلاف أما قبها من معاصم أكوب وكنا خلاف خلاف إيقف في قتله كون يكوا وقاتل عندكنا خلاف جمهور علماء سمه و جمهور علماء حنابلة شعكية ومالكية ونسمه و سبق وحنفية سبق وحنفية ونسمه وغاقي لكين يحبس حتى يموت أفهم ومهالك مجيلا بقعه أو أصاله إنه مذهب يا حنفية وإلا مذهب جمهور أهل العلم والتناسب هو إنه خلاف بين ما ونحن حنفية حنفية اسمه هو ولكن أفنون بقعة وفي كيفية قتله بلى بلى مختلفيان نمنع قوة كيوة قوة توابيب توابت ووابيب هنا سبب أبيع ما إن بقعة ثم رجب wengine akasema pelekwe mahali fishahiq juu kule kisha tupwe kwenye dari mpaka chini na wengine akasema yadhrabu sayf akatu tuna upanga hizi ni katika aqwal zimetajwa khusus kifo tauba wa wa aqwalhum fi hadha wa dhikru adillatihim na qawli za ulama kuswa masala na dhili دليل يكلا قول كلا قول دليل ذاك في كتب أهل العلم المعروف يعني تاجه أقول الفتاب بعلماء معروف خصوصا كتب الفقه خصوصا كني كن كتب, كن كتب الفقه يعني كتاكز أقوال نائز خلاف ندليل ذاك كلا قول أقول لكيز أقول الفتاب كنا وجدكان كني كتب الفقه وتفاتح هذا نصال إنه يكبوسيا كنتم إشارة وليس هذا مجال بيان بصدها وب... وبيانها يعني هذا صحيح في أي كتاب سوء مهارة سمع بحكمانوها مثلا ولا كتاجكوا رفو لكن الكتاب كقول بحكمانو زعيم بحكمانو زعيم رود كنيبه في كتاب فقه لا سمع تقات إلا أن من قال من أهل العلم كفر تارك الصلاة إلا والى والاسمع كذكاء ما قام ب كفر تارك الصلاة قام بكم كفريشة من يكسله قالوا سمى قوله قام طارق الصالح كافر قد احتج ومتقوى هو لذلك فهي قوليها بأدلة قوية مدليلة ذين جوفوا من كتاب الله ذن اتوافقني قرآني وسنة رسول الله نذن اتوافقني سنة نشوفه صلى الله عليه وسلم ومن كمان في الشيخ ميلكيه هذه كوازي اسمه معجل لكن تكوته كمان هو ميلكيه كبنلهي قول عندما يكون هناك صرح يكون هناك جواز لكن تقول كما إشارة أنه يقول يكون كفريشة تاريخ الصلاة يقول يتظام بزوره ويقول تسمى دليل ذلك يكون نقوف سانا في قرآن والسلام كيف تسمى وأقل أحوال هذه الأدلة نوجات وهي الدليل هل يأكي أنها تبعث في قلب المسلم يعني أنها تكون كفريشة lakini kwa uzito hizi dalili itazindua kwenye moyo wa Muislamu alkhawfa sharif khawf kubwa sana yani hata kama hatakusema mkafiri lakini zile dalili zilizokuja zitakutia hofu sana kwa hata kuonesha hata ile mjama minattafriti fiha ya kufuza ya kufanya tafriti kufanya upungufu kwenye swala kwa idha'atiha na kuipoteza yani hata kama hukusema ni kafiri lakini ukizisikiza zile dalili makemeo wewe ukafanya hofu utafanya hofu moyo wako na utaogopa kuacha sala kwa sababu zile dalili zinifuata wala tuharriku fi nafsihi hubbu almuhafada alayha lait taharakisha kwae nafsi yako itazundua kwae nafsi yako kupenda kuhifadhi sala ukikumbuka zile dalili na yale makemayo yanavyotaja moyo utaogopa utakufanya wewe mwenye kuhifadhi hizo sala waliinaya biha na kuishughulikia ni kuisali vizuri wa adaiha na kitateleza si wakati ha wakati wake kama au allah kama allah aliyokuajibishia tu wame yani hata kama wale sema mwenye kuwata sala fikafia lakini sheikh asem kwa uzito hizi dalili itakufikia mahali utafanya hofu fulani na moyo utakuwa na kicho na kuwatasala na itapelekea wewe uwe mwenye kuhifadhi kwa sababu usikie mateno makali kwenye zile dalili zile 10 kisha akataja jumla tamina na adilla akataja mifano kama hizo dalili alizotaja za aya na hadithi kwanza na aya za Qur'an yakulu tabaraka ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahiha Yaani Allah SWT Allah, Wa Ta'ala tuambiye dengan Killa nafs. Killa nafs nimarhuna bima kasabat. Killa nafs nimarhuna bima kasabat. Killa nafs imefungwa na rahani ya matomo yake. Eh, rahani yake ni tumo laki le nafsi. Yaani ukituma uzuri Uta kumijikia rahani mzuri Utaifungua vizuri Ukituma mabaya Umiijikia rahani mabaya Rahani Yani ni akiba Akiba Dora hina Imiifungua kulinkana na akiba yake Lijikia akhira Kila nafsi. Yani ini khair Utapata akiba akhira Nijikana shar Utapata akiba Ya shar Ndongana Insha Allah Subhanahu wa ta'ala Kaza kuwasifu watu fulani Lijikia rahani mzuri إلا أصحاب اليمين ها أصحاب اليمين هاو عنده قد أكيلي هاو عنده ومجيكيه رهن يخيري في جنات يتساءلون عن المجرمين هل يزيع حاليه والبقوة في قوني هو أنزاكو لزانا كوسوالي واتشو كفار وليما كفار الكواناو دنياني ها يغاناو لزانا وميكون دي عافي وميكون دي عافي مشوكيه مالياني لا أتسألون على المجنيين، وأنا أوليزياء، وقوانين شتباً مع أهل يلفو وكوني سكر، وقوانين، وكو وكو وقوانين على أن زاص، وأنا أبو تكتيا. ألا فو قوانا أوليزياء ما سلككم في سكر؟ كتجانيك اللي تواجهي ذاكوني سكر، إنه ينسهم وكوني جهنم، لما تواجهنن مو نسهم تفر تفوت na kila sehemu na jina lake na kulingana wa, na wahalifu wa wale wapi na moja kati sehemu za wahalifu ni saqar wakiulizwa ma salaka kum fi saqar ilipoingiza hapo kwenye jehanna sehemu ya saqar wakaeleza hoja nini qalu lam nakum minal muslimin mubashara waljibu hivi wao kama hawakuwa wenye kifani hili tatizo la kwanza walilotaja للوسببيش أو كفكيك ونموت وسقر، واريح بوي كواسي، آي يعني ما كمان، من الموعدة من المقبوض كمتيش مؤمن، أتومي سأل أنا مسألة طفالي صار، لو مباشرة البوليز ومان ولي ولي تجي مسألة صار، ساسالا يلبقوا بوفو، نمبلة كفوتيه ما بعيا ساسالك وين، ولا نكون تيمون مسكين وكننا نخوض مع الخيري، زادت زين سببيش أنا كوتشان Kesabu Salat tanah anil fashak. Lao anggese mami sya Salat, hao anggese kuakony guru kuhi lamnaku mina nutri muskil. Anggese fanya itam, eh? Nahwa ma khawu, hao anggese fanya khom, bil badr. Ayat yang kita ingat kacizkan, anggese fanya Salat. Lakin wal pun kosa ku fanya Salat. Yakapati anale, antja funa ingi mubahar. Lepas waktu kacaja Salat, kuanzak sabu نعلم بوجه لكنه البواسرة كم بلمنا كم من, من المسلمين بس هو كتارجيا نمجنين يا كارجس نروحها. أسبغاني؟ أصل المسألة هكونها. آه أصل المسألة هكونها أنا وني الصلاة. والقوه هو خام إبعام المساكين. الله منيع مشان نزلهن عار. فكفينكم مسكينها بج. نوا نوال ولا لزميل شقطة. نا كنا نقود مع الخير. فكيفني خوف khaw ni kuzungumza dajili kwa batil bila ilm jaitu khaw menurut hana ilmu hei ayah hana ilmu hei hadith hana ilmu hei masalah hakan lakuzungumzi ayah hii to khaw ya khaw bila ilm masalah huyajui hea Allah hajafu kalifisha shaykh huyajui wala adam ajib apenda kujitek wam zigo ambaha kupaya na nimekukalifisha yao uzungumze masala ya sheria na wewe ujue fadili ujielewe ukitulie ha patakaeleza hii aya maana yake ni hii hadithi hii masala kadha hii ni kwa khawf khawf ni kuzungumza bila ilmu kwenye dalili za sheria hasa wao walikuwa kokosa lao pia ni kila masala ya sheria wamejitosa ndani kwa fatwa ah hii ni hivi hii ni wakuna nakulibu biyo midin hata atana yaqin na walikuwa pia wenye kukanusha akhirah يوم القيامه na يوم الدين ya ni يوم الجزاء walikuwa sikanusha يوم yani يوم الجزاء siku ya kulipwa wakakata siku kaipinga mpaka walipofikwa na ya yani mauti sasa wakaamini ni kweli boradam ajid siku zote yeye hujifanya shujaa akupinga kitu lakini akisongwa بيه هو كُبَال، ها؟ البارا رفع يقينه، ما كونا قيل. حتى أتى نال يقين، فقط الفصيكون يقين، لتشو كاميني قيل يكون بيكون آخره. ها؟ لكن قبل هذا هو الكون غيب قاو، الكون غيب قاو. كونه ها هو تكاكو يو مسألة غيب. فلا شك فيه لا آخر كوبس أنا كون يعيش منا آدم كواميني غيب. نكيد كل زورس أنا ك الله كي كرزوكو ياموهيلا. لا كمَهَبَ ماني غيب. الله النعمة كبر، ما نكونا وينجي وما ينزل كتير شاك مسألة شريعة وينجي بحجة قبعة، هؤلاء حتى قاعد صحيح، ما ننقيب قو، قو نكمله، نمامه، لكني باليقين هي قو خصوص، بالله ده تبقى تحتها، تجوا قولي مين اللي قو بارباراسير، ويقول تعالى بليل الاعين كينه سيتاجع الله سبحانه تعالى سما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وليزي أم الفقوة منظر الآية ومن أم لكوة قائمة للصلاة محافظة للصلاة من ذرية آدم ونوح وإبراهيم لا غير ذلك الآية بعد كتا جهز ذرية ذا أنبياء وموت المحافظة على الصلاة كشمش وكسيمة وموكاج ذرية زنجينة وكخليفة wakufuata mila ya hawa mitume ile changulia Allah asema fa khalafa min ba'dihim khalafun yani wakhalifu wale waliachwa nyuma na hawa mitume khalaf ni mtu alio nyuma yako kwa mwacha nyuma wale waliachwa nyuma katika dini hawakufuata wakafalifu na mukhalafa zao nini ni katika uhalifu wao ni huo Allahu sala inje mola kwanza niliyotaja jambo la kwanza na muhalafa wa kwanza uliotajwa kwao ni hio kwanza walikuwa adha salat walipoteza sala kwa hawaziswali wakaziacha wattabu shahawati na haya makosa yao yengine watasala wakafuata saree hasa watayaliona hayya watakwenda kukutana na ghayb kabi jaa ibn mas'ud radhiyallahu anhu imekuja tafsiri ya في جهنم خبيث الطع، نموتو نموتو فلان، أوكو في جهنم خبيث الطع، آه طعمه يأكني خبيث، شو أنا؟ نموتو نطعم، تزديرين <تصفيق> يعني حرارة كاردة خبيث الحرارة، كارسة أنا كشوما، بعيد القار، قنفونج مكوب يعني ديف. أكو ديب سنة، لو قار قارني مفروض واقيت. سبحان الله، هو إنه وادي، إنه هي قار، إذا هنّا نبي هذا بالله أبو قابط أكون تنجية، ولا أنا واجه صار. إيش اسمه؟ فيا عظام مصيبة من لقيا، نمصيبة مكوبة صانة منك كوتانة نهيق نهيق غيّة، أتاعك كوتانة نهيق غيّة، لسه نفتح مصيبة مكوبة صانة كشوف. ويا شدة حسرة من دخلنا اشنگا او اسكيتيكا نا شدة يا خسارة يا ياللي mwenye kuingia mwenye kuingia moto huu basi amepata hasara halia juu bila shaka bila shaka hili ni hasara au لكن في خسريك آخرة سبحان الله لا شخص هنا نبايا صلى الله نا نكوانضمي أكوانك ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة إذي آذي الكوزة زممزية ولا مشركون فاقتلوا المشركون إذي آذي الكوزة زممزية أمر ذا جهادك في غفيتها مشركون يعني الله تبارك وتعالى كبل زيكا إذا سلاح الأجر والحروب فكلهم مشركون مشركين هو, هو أول من مشركين كما الله يبومريش ميشوكوا آية الله كماليسا كسمة فإن تعبوا يعني وكتبيا هم مشركون وكتبيا يعني وكسلم لا توبة يكافر توبة يكافر كسلم وأقام الصلاة الله فبعد كسلم وقسم ميشا صالح سوى ككافر وقسم ميشا صالح Wa ataw zaka Na wakatawa zaka Fa ikhwanukum Fiddi Hakwa sasa Ndwa atakuwa Ndugi zenu Kili Wahi ayah Imilecha Kipambanuzi Bizuri Lili kafiri Atakuwa Ndugi yaka Atakuwa Lili Intabu eh, Fa intabu Kwanza Atakapu Kuslim Atakapu Kuslim Sharti Apili Wa akamu Salah Baada Kuslimu Wa kawafu Siku Senin mukisha basi kwa hiyo swali. Sharf ya tatu wa atau zakat. Na wakatoa zakat. Makafiru atakupukfanya haya mambo matatu. Fa ikhwanukum fid din. Hao ndio ndugi zetu. Waweza kuita ndugi zetu kidini eh? Lakini saa hii ah si lazima, si lazima watubie. Si lazima hata wasale, si lazima nando zetu. Auzihu. Sayindugu zetu. Ni Muislamu kabisa. Dugu zetu, dugu zetu flani. <laughs> Sijui ni undugu gani. Ah. Mana si undugu ana saba. Hamaanishi undugu, Auzihu. Hana na saba na ole kafira. Sasa ni undugu wa nini? Ah, hakuna mwingine usipokuwa undugu gili. kidini. Sallallahu salama wala afia. Na aya hii iko wazi. Na ukimwambia mtu hivo, atakwambia yeye atofuita kadikali. Itikadikali iku kwenye Qur'ani, basi kwenye iku wako. Ikuwa hiyo la itikadikali ndanindu aya. Kwa hivu wakuna shida kita tutema watu itikadikali. Ni vizuri. Kitabuja itu, kwenye kitabuja? Itikadikali. Auziak, mana aya iku watzi. Subahana Allah. Yani watu hudanganya, wama istahyuni. Mtu wakutunzima asema urungu wa adanganya umma, wala hao ni haya. Awami wala hawa watu itikadikali wala sema hatu naundugu na makafirafu itikadikali dakul hari bo aman a amanin kuvugana na makafira ndo aman sallallahu alaihi wasallam dal asyakir ba ukule mse moja tuambia na ni kweli hii qur'ani kama sisi ni waoga tujwe tujibakieni waoga tujwe tu na waoga sio tujwe sisi tunaoga lakini kusinango aya za qur'ani kupotosha kupeleka maana imakosa takosa hata tuna maana ni munafiki fulani kwa sababu Qur'an ile dha hivi si tukisafiri tafasiri hivi Kwa sababu kukifasili kabla Qur'an inafutaka, hawa jama wa tatuwa na sisi tunaitikadi khayi. Upi upuzi. Hakuna muslamu kusamanduwa. Ma ya sulahi. Ile itikadi Allah na uyelezea kanya Qur'an iyelezea vile vile. Tushindo kufanya sisi. Tugiwe sisi tumeshindoa. Kutabikisha. Lakini tususinanga kitabu Allah. Tuka kifanya hivi kwa kigeuza. Watu wafahamu kama Qur'an ni kitabu ya kusayiri dhini zote apana. Qur'an ni kitabu ya dini moja. Kukiatu. إن الدين عند الله الإسلام هو فوز من دينه وطهيتوس في الدين الإسلام. نو إسلام له هو لو ولذ الله. نو كم فمتم صاف كمونش سجوات المسير. من أترى شنقا ما ما يخجلون حتى هواون الحياة. ما أنا قرآن يعني يماجيبو. ذي بيوتا بطرن رم ونكسير بطرن نجوب ذي بيوتا وفات. نحجبان ياها ما شرط الله لكوه. الله شيخه هبات الموجة كموج wala hatuwezi kuacha maneno ya Allah tukashika upuzi wa watu wengine wala hatuujui sisi tutataka Allah anatumbia nipi na Mtume SAW anatuelewa mambo ya watu wengine bala na ya mambo yao au sie sasa tusoma Qurani hivyo ni lazima hizi aya tuzipe maana na tuzielewe na wallahi sura takakojifanya sisi tunako vipi tuna huruma sana wala tuna imani wala tunajua maslaha hamutamishinda Mola wetu Subhanahu wa taala لو أعلم yeye ndo anajua yeye ndo anajua maslaha <tipas> ya kila kitu na yeye ndo aliyetuleta duniani akatuambia hivi we ndani tuletia lugha nyingine ah subhanallah tay kwa hivyo undugu utakaopatikana ni undugu patikano sala na zaka hapo na tauba baada ya kuslimi hapo sasa tunaweza ndo Allah sema fa ikwano sasa tunaweza kuaita ndugu zetu yani kabla hajawafanya hivyo ma yasluh kuamliwa kafiri ndugu لبنين أنتو كي آكل لبنية طيب ويقول تبارك وتعالى فعلق أخو أخوتهم الله أكافونا أنروجو ونجديني في, في الدين بفعل الصلاة والصلاة يعني بعد الصلاة قاندل تجسالا كيشاذك قوي بنامان أنروجو بتكارنا كسبب يصالة فدل ذلك على أنهم لم يفعلوها فليس بإخوانهم ikadirisha hii aya katufahamisha kwamba illa yafaluha wasiposali falaisu wa ikhwanillaum itakuasendegezi ambaye kwamba hakutubia tauba hakusali haja swali ametubia tu msilimu lakini bado hasali huyo bado hajakuwa ndugu yetu bado mkafiri tu ndio mafhumi ya aya mafhumi ya aya ni baada ya tidak ada apa yang diusulam? Diham dia ayahnya, Diham ala ayahnya, Diham fuhum. Ya ayah. Wa yakulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Samaq ini ayah. Innama yu'minu bi ayatina alathina biha, Kharru sujjadan, Wasabahu bihamdu rabbihim, Wuhum la yastakur. Ini ayah. Kuwaziku nisha khudu' al-mu'minin. Kamba Allah subhanahu wa ta'ala, Samaq wali wa umininaki kwele Eh? Niman? Innama al-mu'minun, إنما يؤمن بآياتهم حقيقة سمجين أنا وامينك كويل هزي آية زيته إناني الله سمع الذين إذا ذكروا بها نوالي وكزيسكي هزي آية سميرة خروا سجده سجود ومقفوا سجود وسبحوا بحمد ربه وسبح وهم لا يستكبرون يعني نقصد يعني يسلون يسلون واضح يسلون يعني ونصالي من لن يصال وسبحوا بحمد ربي من لن يصال هو كن صدق الله سبحان ربي العالم سبحان ربي يعني هو هصالي وكذلك أعزاء الله صوما وفني خشوع وكاوينه صالي وهم لا يستكبرون ولا فني كبر بعد ومثال سجدنا أصبيح ويقول تعالى إذا قيل لهم اركعوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون كالكالما كوصل قناعا كفار قريش وإذا قيل لهم اركعوا فكياموا وصلي لا يرتاعون هذا صالح ايه حكونا mtu atamro shuruku inakusujia sala rak'a suji as-sala kwa hiyo قيل له اركعوا لا يركعوا وكياموا وصلي حاتكصلي ويل للذي ويل يومئذ للمكذبين بتكenda kupata wail atakenda kupata wadi fi jahanna ni jangwa fi jahanna maomotom kali ambao دين أو كفر دبيشة صلاة إنها وصايا ذكر هذا تبارك وتعالى بعد قوله الله ليتجي إلتجي آية بعد كسمة كلوا وتمتعوا خليلا إنكم مجرمون آه كيشان هذا بلك سمع إذا قيل لهم ركعوا بيو بقول هذا و كلوا وتمتعوا آه هي أمر تهديد هي أمر تخير كلوا وتمتعوا كلنا مسرى يعني الله تتشيع إني أنيم انتهى ذاري musende مُكَالَمُ muka starehe muka sahau yale ya anasema kulu wa tamattu yenyewe kuleli alafu mastarehe kwenye ardhi lakini chache starehe ni chache cha dunia ni si kubwa ndio akasema qalila ni kidogo sana kilinganisha na akhirah innakum mujrimun nyinyi ni mujrimun yani kufa nyinyi mnakafiri fadalla dalika ikadhulisha hi aya ala an tatrika as-salah kwamba yule mwenye kuacha sala mujrimun ni mujrim yastahiq al-uquba anastahiqi mateso al-adhima makbura inallahi tabaarak wa ta'ala زبكية دليل إذا حديثنا آثار إذا ما صحابه نقول قصوما درسنا وقول إذن الله تعالى نفسه في بهذا القدر إن شاء الله كومي هذا إن شاء الله الله تعالى أعلم صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين